شد الناس أدوات للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجد أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا, الذين قالوا إنا ذلك بأن منهم قسيسين ورذان وانهم وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا, فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن, يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري, تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحزنوا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 لا يواخذكم الله باللهو في أيمالكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفاته إطعام عشاة مساكين من أوسق ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوته أو تحري راقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم, لعلكم تشكرون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا منتهون وَأَطِيعُ الله وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا على رَسُولِنَا, أنما على رسولنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم, ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم دانوا الظهر وايديكم ولما حكم الله, الله من يخاف بالغيب فَلَمَّا لَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّيمْ يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ياكم متامدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من انام يحكم به يحكم به ذو اد منكم يحكم به ذو اد منكم هديا بالغ الكعب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 وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله الحمد لله رب العالمين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 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يألم مَا تُبْصِرُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء لا تسالوا عن اشياء ان بدلكم لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل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 يَأْلَمُونَ شَيْئًا أَوْ هُوَ وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَ اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم, فينبئكم بِمَا كنتم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 شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى اديم منكم او اخران من غيركم الا إن ضربتم في الامر فاصابتكم مصيبه الموت فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قدر ولا نكتم شهادة الله إن إذا لم نسمع فإن عسر على أنه استحقا استحق إسما قراني قومان مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لولا فيقسمان فيقسمان بالله شهادتنا من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين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 قالوا لا علم لنا إنك أنت ألام الغيوب إذ قال الله يا إيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والبتك إذ يدتك إذ بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ ألمتك الكتاب والحكمة والتولاة والنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين بإذني فتنفخ فيها, فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولباص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل إلىك إجئتهم إجئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين الله